إن الله يحب المتقين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 الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولا ихم المعتدون فإن تابوا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثؤ أيمنهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئم الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أي يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر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 اِكَ ان يَكُونوا مِنَ الْمُهْتَدين أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ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 فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حليل إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغنى عنكم فلم تغنى عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا نعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو وسبح له عما يشركون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأبى الله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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَبُهُورُهُمْ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 يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 ولو انهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راضون انم الصدقات للفقراء والمساكين والامنين عليها والمؤلفة قلوبهم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 أَمْطَلٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَقُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا هو من يحدّد الله ورسوله فأنا له نرجه النّم فأنا له نرجه النّم خالد فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قُلِ الَّذِي فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن مَّخْلُوقٍ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 مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعدم الله المنافقين والمنافقات والكفر لا رجها نما خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقلن رض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فَإِيَّاتُ بُوِيْكُ خَيْرٌ لَهُمْ وَإِيَّاتُ وَلَوْ يُعْذِبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَنَأَتَى لَنَفَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 I'm <tries>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 لكن الرسل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفق حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء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 قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سيخلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاؤهم بما كانوا يكسبون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن.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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ الْخَيْرٌ أَمَّنْ أم أسس, أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاء جُرْفِ النهَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ نَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وبشّر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليقرب ولو كانوا أليقرب من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم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 أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْسَرَفُوا